كَمِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنُذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْفَرِدِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ مُمَّ لآتََّهُم مِم بَيْنِ أَدهِم وَمِنْ خَلْتِهِم وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَن شَمَائِلِهِب وَلَا تَجدِ أَكسَرَهُم شَكِريد قَالَ خُرُرجَ مِن هَا مَذءُمَمََّ لَمَن تَ بِعَكَ مِنهُم لأَمْ ل أدَّْ جَهًَاَّ مَ مِنْكُم أَجمَع وَيَا آدَ مُسْكُن أَن تَوزَوجكَلجََّتَفَكُل مِنْ حيف شئتما. فكلا من حيف شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما نهاكما رب وكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وصاسمهما ماء ان نيلكما لمن ناصحين فدللهما بغرور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 وأقول لكما إن الشيطان لكما عدون